بوك تو ساموزتا خوتي خمسة وستون خمسة وستون. <تصفيق> النفي اثنان النفي اثنان بيجدي تفيريا هل الخاتم غالي الثمن؟ هل الخاتم غالي الثمن؟ يكلف فقط. لا، يكلف 100 يورو فقط. ماكرم، لكن معي 50 لكن معي 50 فقط. هل صرت جاهزا؟ هل صرت لا ليس بعد لا ليس بعد لكن ساجهز حالا لكن سأجهز حالا هل تريد مزيدا من الشوربه هل تريد مزيدا من الشوربه ارا اغار ميندا لا لا اريد اكثر لا لا أريد أكثر ما جرام كده لكن ايس كريم اخر. لكن ايس كريم اخر. اوكويت دي دي هل صار لك مدة طويلة وانت تسكن هنا؟ هل صار لك مده طويله وانت تسكن هنا؟ ارا خولد 1 تڤيا شهر واحد لا صار لي شهر واحد ماكرم اوكڤي بفر خالخس فيتنوب وقد صرت أعرف الكثيرين وقد صرت اعرف الكثيرين خوال سخل هل تسافر غدا إلى داركم؟ هل تسافر غدا إلى داكم ارى مخلط شابت كواس لا فقط في العطلة الأسبوعية لا فقط في العطلة الاسبوعية مجرم كبر دبي ولكني سأرجع يوم الأحد ولكني سأرجع يوم الأحد شاني كاليشفلي وكفي كايزارتا هل قد بلغت ابنتك سن الرشد؟ هل قد بلغت ابنتك سن الرشد؟ أرى إس جرم من خلد تليس لا هي الان بلغت السابعة 17 لا هي الان بلغت السابعة عشر ماكرم ماس اوكوي مگوباري ولكن قد لها صديق ولكن قد صار لها صديق იგნების შეკვეთა და უახლესი ვერსიები ჩამოწერა შესაძლებელია შემდეგ ინტერნეტ მისამარწე WWV წერტილი